بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى 121. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى 123. إن سعيكم لشتى 124. من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى 111. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى 112. فأنذرتكم نارا تلظى 113. لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 114. وسيجنبها الأتقى 115. الذي يؤتي ما له يتزكى 117. وما لأحد مِن من نعمة تجزى 118. إلا رَبِّهِ وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى